حاصرين على موقع دي جي كيومي الضقر يلا وروني لقدها حرفي هو هو شيء زي ما هو إحنا زي ما احنا براجو اللي بلنا جدعنا وإخوها مش موتهدة ياشقين ياو أم جادي الشوكا عشنا شفنا ناس كبار ما قام جال ولد من إن لسه خاب بس أخوك ما جلش من الكلام كلها عارفان على إيه واللي عنده يابني يا والدي عام احنا مالنا بيه مالنا عنده كله حمله شامله داخل ارضه وبره يا على عناه جالكو مالنا عنا فاسدي ايه, إيه؟ مالقى وحش يلا شد وقت انت لو خرجت عن السيستيم اللي انا عالله صحاح لو عملت فيها مش مجمع فكرت بصحبك كله تمام اوعى تفتكرني جاي يا سماع انا بس حبيب هو الله صدق عينك زي بعض لا انا المشطشط انت لسه دقه من الاخير كيوت مافكش زقه دك وعيش يا ابني ما تهري هتروح تجيب فلان تبع فلان مش هعتمد وطرب المكان يلا بينا بعشق ايدك انا وروني لقطه ارفع الشعار دار السلام احنا فعل يابا مش كلام وحش جي جايب جاي قدام المتصيط علي لو كان حمل دولة المعادي كله خش وقش طفش عادي الشعب صم ده بابا المعادي وابصركم واقف شوك خلي بالك انا مش نسيك عندي هم منك يا فقير سايبك انت تيجي برجليك مش مستاهلنا نجيبه جيت قعدت عليك انت جاي جاي وهديك ما تخافش معايا نصيبك كوم اسود على المواقع السحب بتاع سطف وقع مش اسود انتو ده فاضع خلينا ساكتين لنسيح حسبوا الكلام مفسروه كله ايزي انا نور مش بتاع حكايه في القلوه انا بفعل رد سريع بجد قلبي في العيون حبسها دم من اللي مره هي, هي ليا بس سونا. من غير الميكوب والمسكارا الطبيعي يكسبها دي عمارة نور عيني بكل عمارة وشيء زي ما هو احنا زي ما احنا بره جوه اللي بينا جدعانة واخوه مش موجوده هنا يا شقي كله نفسه ربع جدعانتنا احنا جدعانتنا عم نصدنا بشرفين يا صاحب منطقتنا مع بعض في اي طريق عالي لوكا مش شايف وحوش الوحوش في فستو في اسمه جون عالي لوكا بيعامل جيوش بتتيد لا تحصر من جوع صام دايس على وش الاغصان والجوع صم معروف اجره وخسني روحت نسير تشيد خلص الكلام وهو باب دار السلام حمله على السليم فوق التمام محمد عيد العربه اصحى للصعيدي ده الاسد بس خالد كاتم انفاس خصريا على موقع في جهه هي منظرومه